أين دارك غدر يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي <زهر>. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي <زهر>. يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطن <زهر>. يا ابن آدم تطرح وتنبح على ظهره وتنبح تبكي في بطن <زهر>. يا ابن آدم تأكل أموال الربع والحرام واليسام على ظهره فَتَوْقِي يَاخُذُكَ الدُودُ فِي بَاطِنِ أَيْنَ دَارُكَ غَدَاهُ صِيَاعَ عَلَى التُرَابِ مَعُولٌ يَنِينُ نَاصِرُهُ بِفَوْسِ جُوهُ وَشُعٌ مِنْهُ أَسْفَاهُ لطافا أين دارك غجل فالقبر روضة من الجنان أو خطرة من خطر النيران إيك خيرا فالذين بعده خير عند ربنا لعبده وإيك شرا فما بعده أشد ويل لعبد عن سبيل الله أين دارك غجل القبور على نوعين أيها الغالية القبور على نوعين أيتها الغالية إنا روضه من غياب الجنة أو كفره من سفر النيران لا بد من الاستعداد لا بد من أمام الدار قبل سكنها أي من دار تغدى كم تركوا من الناس وعيون كم تركوا من الناس وعيون وزروع ومقام كريم ونحبة كانوا فيها كهين كذلك وأورفناها قوماً آخرين فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا من ظهرهم فقال سبحانه أبرأيك إن متعناهم ثمين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أين دارك غداً؟ يا عمر هل الذي أصابك؟ فتنفخ دعمر ضاحياً وقال أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من دفني وقد فقّطت العينان وانخفضت الوزن وعافس في شعر البدن وتغير الختان لا كنت لحالي من حال أكثري طوال أبصرتُ إذا كفاحات وذي حزنٍ سالسٍ وقد كانت المُزهرَ أصالتَ على وجناتي أين دارك غدا هذا الذي تحرك له عرض الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائف لقد ضم ضمة ثم فرك عنه إن للقبر ضرط فلنجا منها أحد فلنجا منها سعد بن منها سعد، فما أبواك ما سعد فذا حال سعد كيف سيكون علي وحالي هذا حال سعد كيف سيكون علي وحالي يا أيها الإنسان ماذا ركب ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون كأني بتسنحف إلى اللحظ وسنغط وقد أسمى مجرط إلى أضيق من السم هناك الجسم ممدود ليساكله السود إلى أن ينهر العود ويمسي الحظم قدراً